ابو رايح ابونا يا هلا <تصفيق> اسمع قال الحمله كده مت والله كده متضايق انا هبجي انت <تصفيق> اوريه طيب يلا نعمل بالزمر رجوع <تصفيق> يا سيدي عشان نبدا الموضوع ثانيه مكان في قديم الزمان لما كان ابو النيز بالشعر كان قام وانا مقطيل جاني اتصال الواحد فردتنا عزمنك اللي تعال, تعال تعالي انت معزوم يا ابو النيز سالت عن الموعد اللي يوم الخميس الستة قتالية ذو لذيذ الليلة الثلاث عندي يومين دي 6 بالمكان الطوالي بم تجهيزات اذا ممكن اطلع ببيت بيتين من قبل اي حاجه في التجهيزات جرب الحلق عشان القطعيات بعد كده بدهن دباهم وش في عدد ساعتين دش والبنطلون والقميص مكواسيف انيق طوالي خريف ربيع شيء تصفي وكيدي يا زول نتغطى نص كله 5 دقايق في المواقف تعال شوف كيف في الجزمة والنرش حتى السجاير ضف دوف دوبل بالرنجي معليش ما ماش في شارع جدع قد البشر يحفوق شعر مجلجل والزمن كله معايا في الشارع اتصل ابو نيز يا زول في البلد دي عنتر وطولي وين المواصلات في الشارع لقيت البنات غمسته ام يدها يا زول مشيت لابون من برا سمعت صوت ماما معطله ما في نص دا يرأي نجل شطها تقول انتو عارفين المشكلة وين يلا اسمع مني يا حلوي اصل الواحد لما يكون كاد ماما او ما ببرنامج بش في قفلة يقوم يتسرع و يحاول يفيفته و يعمل في حياته ضفعة زي ما تسرعوا بعض الناس و تشوفوا بالغلط حفلة الحفلة كانك شهة ضار مقامل فيها شكلها اصل الواحد لما يكون كاد ماما او ما ببرنامج بش في قفلة سرع الحامل الكيكه ويعمل في حياته طفره زي ما سرع بعض الناس فشو بالغلى افلار الحفلة, الحفله كانك شاطر و مقام الامة دي بيتمكي بعادي فجأت عيس انو المكان بيقى فاضي الكراسي من فوق نقل الطائرة والناس في بعض ايضا خلت يا زول كان حاصل ضريب شديد ما عارف سبب النقص انا بيت تحديد ما كان في زول في العامل دي زول كان لازم تجيك حاجة طيرة من فوق واحد حداني بكرسي خلاني ما قادر امشي يا سات من قوة تطبق يا زول من قوة تطبق واحد حداني بكرسي خلاني I'm going to be a little bit I'm going to be a little bit I'm going to be a little bit I don't know how to fix it I'm going to be a little bit I can't even go to the next level I'm going to be a little bit I'm going to be a little bit Stop! And then let's go! A B B O A L N I'm right A L Alliance هاليك ثلاثه فلوسي طلعوا مكادره وشي انزاتين جوه وطبعه يزور جوه وطبعه هذاك ثالث عامل فلوسي قال لا مكادره بس جوه وطبعه يزور جوه وطبعه قالت طلعت من كناكله ان وضع غيز قمت على حاله مفططه وثبت لي يوم الخميس فجاه اسمع محيرتها زاتية مانا تحاصل شنو البيدي هي أصل الزاتة تطلع منو لكن سؤال محير البيدي عرفتني من وين الاغنى دي اتوقع يكون في ليها جوز اين زيدا